دنيوة الشمس صورة الليل الليل يو ديوره نحا جنيه اسمع والليل إذا يغشى رب العالمين بيجريت سين ديب شباة خينيب بيستقى الشباة كما واختير دنيوه يجريت كادوه تبوشيت بتاريوتية يغشى يعني شيئت دو بوشينا وبيتشنا در بي بينا بيشيها عردی. آو بیشتره که تو صحه که آو جعبیه شد بیشی بیشی باتانیکو بسازه داده ویج همه. والليلی اگه یاشه، یعنی وقتی دو بیته دو بیشان باعث همون چیه نوید؟ همونو بیته شفته را. بنی اراخه که بیته شف بیشتره و جعبیه شد بیشیه چیله کردی؟ چیته کبسر داده؟ قروکه کراشه کبسر داده. و این در ما وقتی عادی دارد میشته بر رشته ایه. والنهاری رب العامشت أصبر روجيش كما وحب الدنياية روند كت تجاله يعني كيه؟ ها شكراه كرناه وروند كرناه وانا بدوش تنيك شده بالعكسية كم هندي شبه دنياية تاريد كت و روجش دنياية روند كت هذا الروج يعني النهار نعني الشمس نحته ديوره، نهار أم بجنهات وقا روج بل روج تده؟ انا اريد ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت بمعنى الذي يعني والذي خلق الذكر والأنثى يعني ابو العلام مش اسبيك كمان او النيرو ميشي كرين كي اوه تشيكرين يعني سيدي الكاثيني سيدي القوسين اقوسين هالك تفسيرا دوي يا ماه عرف ماه بيش نشي مصدريه مصدريه يعني ابو العلام سينه خلق الذكر والأنثى يعني اسبيك تشيكر نوت كمان نيرو ميو جو نيميرو لأني هيك النشان اللي نسرشه سر مأزنة الله ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم النشان آياته ما موصولة يعني والذي خلَقَ الذكر والأنثى يعني وخلق الذكر والأنثى يعني ما يا مصدريه عندي يعني ايش تشكرنا نيرو ميود كم ان سعيكم لشتى سعى يعني او شوية يتم كان شو ريت نقول لشتى يعني شاء مختلفة مختلفة مختلفه مفترقه يعني همو همو كسي شو باش كان نعم همو شوية اخبار باستن عادي نعم انا كيف باش انا عندك دک همو خرابیه و این دکیش همو باشیه و این دکیش نیه و بنیه باشی و چیه؟ باشی و خرابیه. اینا اینا سعی کملا شده. یعنی معروف وقتی شول کامون یه هر ایک عملی انجویه چیه؟ هر ایکی و نیه اما این دک تاين شود باش کم میکد تاين شود خراب کم نیه همو وکیه نیم. استفراب العالمین سین خاندگویی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 او بعد از اینی هر یکی برشلایی دانای نرمه آن یا میری برشلایی دانای می‌آید و وقتی برشلای تن آن بیهایتی چک نیست می‌دهد کشورا و جنیش وقتی چک می‌کرد بوده دکشورا. بس افواهات بحثی بهندنیه. من قول راجعه افواهات بحثی چنیه بحثی فهندنیه. می‌آم اما افواهات که بحثی چیه بحثی عبادت یا آو عملی أهيلك شوية باش كان، أهديك شوية شكتن، شوية خلطت. فأم بربه آيات ديتين، فأم من أعطى واتقى رب العالمين بجيد، هرك سك أعطى، أعطى يعني شبكه أعطى، دونه، يعني حقيقة مو كسك بديته، حقيقة رب العالمين بديته، عبادتي بزبيب قد، حقيقة بريدي بديته صلى الله عليه وسلم. حقي سوناته وی حق قران عبادت حق اسلام عبادت حق دای کو حق برادری عبادت حق جيران عبادت حق هر کس کی ک سریا حق همو شرکت دته حق فقیر زکات عبادت و نیا او کس واجب سرمرو و معروف مصرف حق و عبادت هذا فاما من اعطى هر کس کی ابا يعني اعطى حق كل ذي حق حق کده یعنی هر کس کی حق سرمرو لري حق همو ده واتقوا بخباره راستي شلون حراميه چن گيتني من اداء الحقوق تنمر بيشي نا كان ها منفنه بيتمروك بش انا بيزم ابراهيم هذان وكان من حقيقه هسه هنا اله ليشوت حرام ايش گت نميدمروك بش واتقوا تجا نه ذا شي ديستك يا اكو شنو بيها بيت كل شركه باراز بيت تقوا بخبارازنا كل كفر باراز بيت كل نفاق باراز بيت كل ونح باراز كل بدع باراز بيت باشتن هم اخوچ اكتبيه والدين كبير خلصوا الماء بارز بيت وصلنا قبل حسناء وأوتش ترى رب العالمين يقول بيعمبر يقول يا مسال الله عليه وسلم هم كلها أشترى خودهم هم حسناء هاش ده كي خدوبيعمبر بيشدمتنا حسناء ونيا ها تجرب رب العالمين قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يا رب العالمين تنا بيشدم تجرب فيش يخرب بيشدم مكان نحاشا أو اشترا بالعالمين بيشتموا يبي عنبال بيشتم صلى الله عليه وسلم هم وياه هم وحسناء يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وعند رسوله إذا دعاهكم لما يحييكم يعني جابا كبدناه جابا خده وبيعنبال دنواه صلى الله عليه وسلم حتى شيء قطعنو على قطعنوا واش تاب كان ايه كتير موتين يحييكم ما فرين يعنيهم روه انگو پیسا او بی دنیانو کو پیسا او بی دنیانو کو پب جی دنیایم او جینو حتا حتا اخرتش چاغوشت خودت تان در بشتم همو چه نه همو حسنه و صد دقیقه یعنی چه لیکر صدقا حسینه دریم هاشت خودت بشتم های الله و اسلام لیکر همو راستینه دریم اما اگر راست نه انت دریم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 عقل خود چی لینگه دی؟ یعنی آه چیجون نوید پیش کرایه سنت دادنید نوید بیت پیش میشدی اوه خودی بودی و پیامبری بودی سلام الله علیه و سلم نوید ونیا عقل بیته چه ترژزی و ولدر نشتی یعنی هر شته که خودی و پیامبری بودی سلام الله علیه و سلم دی اینم کم اتفاق ترژزی دار راهی که من عقل خودی دنم راهی که کشته بدنم هکا عقل من ونیا چه بو دوالت گرموده به جمهوری عروسه گل عقل من نه جن جیاب نبي تامرؤ نبي تامرؤ ذاك بالصمام ونبي تامرؤ ذاك اربع عامين منكيفه الا كان يوا صدق من الحسنه همو شكل ذاك شي بندره همو شكل ازم هات اليكرا فسنيسره ربعا باش نمد بصناي كين هي فسنيسره د بصناي كين لليسرى بوجه برتا صناي ريكا وني اسلام ديني چوك الدين همو هما صناعي كرناه ويا خوشيه خوشياء رب العالمين ده عملوه فيه الدنيا وآخرته فهند رب العالمين نووي كل يش يسرع يسرع على الشيء يسر؟ صناعي برفيع وخوشي هاج رب العالمين بيجت همد أبو بركب صناعي كين رأيك حق ورأيك راس بيجت أول عيد هم دي تشيله كين همد أبو صناعي كين همد عبادتي بدريبي شرين كين همد جناح بدريبي راش كين عم دبوا سهل كين، وأما من باخل واستغنى أو بالعكسية، أما مرودكِ أو رزيلكِ حتى خدي ندا يا حتى بعمرلي ندا يا سال الله عليه سال، حتى قرآن حتى سلام سلام، حتى دوي كبابا حتى فقيرا زكاة ندا صلاة ندان، واستغنى خبي منذكر، نرجعكِ جوتي يا ربي ونيا تو فلان شتيف دائماً فخ بيمناتك رب العالمين، فخ بيمناتك دين رب العالمين، وكرذب بالحسنة، أوش رب العالمين بجت، وبعباره بجتك أو همارة أسرة هماد رسلة درهين فسنيسره رب بجد صنعي شيء، خراب، هذا هو عدولتك عدولتك هنا؟ عدولتك رب العالم المجيد تو ريكو من بغرا عبادتك بكاذب تباريك شريكا؟ صنعيكا ريكو غناحا بغرا الخرابية بغرا أزبت تباريك شريكا؟ صنعيكا ولا يظلم ربك أحدا نعم ربك محمد صلى الله عليه وسلم صنعيكا هركسك بخوت شبك لي بغريد رب العالم المجيد شريكا دي بواريك صنعيكا معاصرين دليل سرج نعم اف 5 اف واي اف كيف دليل سرهم سببا رب العالمين و نیا هر دو کار رب العالمین یه گوییم دیو بصنایی کنن، دیو بوسهل کنن. چه ای که رکاب باج بگرید، چه ای که رکا خراب بگرید. و و ما اصلی دلیل سرورش، عهد بیشتر و نیا گناه آتکاند بیشتر چیه؟ خود بومینه نمیسی. و نیا و و سو اذان کتبان رب العالمین دیده. و نیا دیو بیشتر برام متکل دیتیه که خود بوم تا وین نمیسی یا گناه حیط باش که بچینه بیشتر خود بوم And there is another condition, so from there she will be a battle at first swat to start his company. So we will get Christ Ek again, but is actually not alone. And he has asked that the reason took place over two forces on Al-F각 temets, 3500 years now, aariamente 13 or like not ten thousand times 13,11 You have been starving And, want there are praying, will tell to each other, these foundation verses you come out? What are your mots coming out here? What are yourando to? Uh, are you creating a produkt? You take our Madame? But what do you Brook do? You see what happens when you bring your Abuning for fun? The word that he is wearing his owngriff is not even smarting. I get日本icism from nature. This means I get his own mouth, and then my name comes from. The Lord Meter said to me that a lot is worse than I bring in this life, I call him to Him for much valor. It came from an命 of justice to وين الساعة كيف فوائدها أخيرا تاتي ده بكيف خرابي بآخر ده أتى بكيف؟ نكيف؟ بعدين إيش وجهة قيمته وقت الكافرين أطفالنا دفعوا قبل الجحنة بدك تبي جن؟ لو كنا نسمع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعد. يا أخي كافر المازن عبيد كهرب شيكري فيار أو أغلب الكافرين خيرت وانا وين يا عقلك زور يا أبي؟ بس بوها بيجن وجهة قيمته. عقل عقله هو بس بدنيا إدا شو؟ من يابو أخرته عقله هنا داش شو لي، معناته بيشخصي معقله خدابوشو لي، بوأخيرته دا نكامل نت أو تنت إيراده، من يشوف دليل نية سرمه، سر هندي كيف أخويه، رب العالمين شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله لم يشأ ذلك، هما الواليات الماليه فهو يمكنك ان ولكن لك ان تكون لك ان ولكن لك ان تكون لك ان تكون ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان ان تكون لك ان ان تكون لك ان ان ينسيتي امتحان كاني اللي امتحان كاني جزاء جزاء هكا او ونيا في هندرا مخير بك بهند شرع العالمين ونيا الله عليه وسلم اخواتك واخونك ونيا بالصحابهك واخوننا الله عليه وسلم بوتي ونيا اود اهل بحشت رب العالمين هم ونيا زانيت كينا ووفيت ويد نيسين جهنم ranging from the Church. They function well foremost so they don't understand. Look, the Church says. and works shall only bring the title of an Life apart from the rest of how he does it. ponieważ and which God isέρ. because the Lord naturale and the Lord is going to know. and His mother is deciding from the rest of his earth but His other early faze says to the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 من اللي كان بواره مال يوم لا ينفع مال ولا بنون من الله بقلب سليم مال علينا ما حق Your kingdom comes in, and you're saying, no need to listen toonnement only? This is to be our own Parians. Y story around Allah, and your tekrar decisions is guessed. grateful nice for you with our company and our ultimate icons not to become made possible. And you are right to come though, because you are誦 явising يا رب العالمين بيجي ما هوجب كلي سرحو كأم راح يكون حقه على ما يديرك. وخبر رب العالمين ويا عشان ويا أبقونا يد بيشتمه. أما <متحدث> شتكات يا علماء الله ورسان بسرمانة. <تكلمة> لسر حتى الله عليه وسلم.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 رب العالمين في هنده بيهان برافرايك لنا ده كسر رجعك ماته شو دليل شو دليل نبيت؟ نعم نبيجنا رب العالمين والله بودت حكتك مرافرايك برامده إيمانيني وإن لنا للآخرة والأولى رب العالمين بيجد ملكمية آخرة يعني بشتي مرنى وانتوا بحشتي وجهنمى نعم همو تبجنشي همو آخرة رب العالمين بيجد همو يغتيا همو الدستمادة وملكمية والأولى وكيش ملكمها؟ yeah. دنيا يعني هكا نقول آخرات فيت، رازبين أخداد فيت، بحجد فيت يات دستيمن دا داراب العالمي جدون ملكم منها بخوة دخوة الممكن حكا دا الدنيا عشد فيت ملكم منها ودخوة بخوة الممكن هركس اكي بچي دخوة اي كالفانا يون هادو كالفانا غير راب العالمي كاد فقط اخطأت طريقة رأيك شلي كرد؟ خلد كرد ان لنا للاخره والأولى من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه من يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا عنها تقدّر تدن يوم فيت توخرات فيت هاد من الملكينا رب العالمين و هاد كاش ونيا داخذ رب العالمين يتكلم ورب العالمين يتشكّت ونيا رب العالمين يدتملوه هكى هاد شتى كونه أما هكى ملوه ونيا شو والله بشتام نه ونیا، فلانگاز به نام ولیا خوده بود. میخواد بیوی برای او دو مجوزی مدت سه سرعت مخلص کرد. اما فقط اخطار طریقه. ونیا آخرین ملکینیا. نه و هر کس که بیاید وعیش کرد ونیا، اوه سر کرد. سرام العالمینیه ای که ونیا خانواده تیزابی که دولا من زیبات مجوزی مدت ونیا مسیحیت مزامچی ونیا و صحبت يا رب العالمين يا هوب يا غمبل صل الله وسلم نشى الشفوعات بكت هتوجن يا ده هتترى رب العالمين إزنيات وضام عن الدنيا شر يا كيا ما ربنا هكذا الدنيا إيش بيت هم ده شلي كين هم ده دينات وياه بخدا خازل ممكن وياه ودي الدنيا إيش ده يعني إذا جمر من حاس قال بمو بحد وده شليين هاد وده خوجب وياه وشادي الدنيا هيلا وياه مال الدنيا إيش مال الدنيا خوجب ما مواسرين نعمات رب العالمين قال مريت كربانية شيء ها إيمانه إسلام رب العالمين إسلام ده تعملوه صحتك وش ده صحتك في رب ده تعملوه فمواسرين رب العالمين قال ودي قضية مصريبه هذا القضاة يمصريبه طبعا يعني الرئيس جاورش که چو اعرابانیت هست بودن آه چو ولادتی جیه کیش بدون فروت زیت ها زیتون بدونش خب پیشی عربانوی دو عالمیش گله گل داره و پیشی عربانه دو عربانه یعنی پیشی عربانه راسته آه چه برای که داره راسته وقتی پیامبر انبود بچید با جیه ایمون پیامبری نه سالانه وقتی پیامبر انبود بچید دنیا سیجنون مؤمنی جنّت الوکافری انیا سجنا مرد و ایمان داره، حبسه. انیا او به حاشته مرد کافری بوده با که. تو دست دید می‌نیازه انیا چطور بماند تو شیزال. انیا چه خوشیاتو های، انیا یه نقد دارد و تو ایشان دوم فروشم بین اگر عادمان داد. اینو بوده اف خوشی است دادنو که تبدیلی بی نی بودی پشت به حاشته سجنا. بوده اف نه خوشیاتوش داد، نه اف بین نا بدي إيماننا جيّاك بس الرماد بدي شنكي ونيا بدي نفهمه فنا نيا حقه وراسه رب العالمين ده شلا تمربي تمر بالبشرات العالمي ده خاصك شنكي خداني وعبد لنا للآخرة لنا للأولى والآخرة ها يعني ترى ها مهم ترى او غرم ترى ما العالمين انا بخوا اولي ده خوزه چبكن دو آخرات تبكن فانذرتكم نارا تلظى يعني اسم هنگو ترسيم انذار يعني ترسان دران هكا هنگو ايمان انا انا بنا جماعة دوية واما من بخي لو وكذب بالحسن اسم هنگو ترسيم رب بجيت تا هنگو هفنا ناف اغراكي دو كه همگو في هلا او غريبية او لا يصلاها أم لا فيند في أجرد إلا الأشقاء، إلا أمر فينبيت أرتش؟ كل دشل بين الشقي، باختراش، ونيه؟ شن قبل عكس باختواليا، سعيد يعني من البك باختوالا، الشقي يعني أمر في باختراش يا خرابه، أما مجتمع ببوكاس يتشكري، كجهنم، ما في أجرد، الذي كذب، يا رب العالمين يتشكري، كذب. اوجش در خودش پیامبر ابودیه باور پن نکریه نه لازم حمّت عقد کمینه نکرده ابودیه یک هذبه و توالله اوجش چیه کهی؟ آه پشت اخوی آکریه یعنی بدله خو اوجش در خودش ابودیه باوری پن نکریه وی و با عملیش و نیه گیان اوجش پشت اخوی آکریه دین اسلام نه نویجه و نه روزجه و نه نیه ذکرة و نه قرآن خواندن و نه صلاة که از سعبدا اغرى مشقاق او غير لا يصلها الا الاشقى امد لي اخو نجمه من البربر العالميه ودست بي وان هناك ما ديد كثير هذا وسيجنبها الاتقى دير في اغري جهنم امر في الاتقى في الدنيا ده خبارستي خبارستي دي له خبارستي خراب خلد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 ذاتا مرويد فقير يتزكى وبشياء دخو بشركات ناخذ بابش خاطر من اموالهم سابقا تطهيرهم وتزكيهم بها بباكش بميد نه غناح بيشن اخلاق بباكش بمرويد فرچيد ترى سخاوت بيه هم اخلاق مرويد بباكش بيه وهم چيديش هم غناح مرويد بباكش منه وما لا احد عنده من نعمه تجزا وقتی هم رو با و صداق قناعت خیراند کرد، آنیا که بجی ای کی وقتی خوب باشه که از جلوی کرد، آیش در مقابل اینده دچاره کرد، خیره که صداقه که باشه ایتر، نه به مقابل کرد، چون کی عوضی چیه؟ آوادی مقافع آنیا مقافع ایا وی بتهایی نه تویش بس، خوایش خیره، آیش جیب جای کنار سنت که هم بس آدای خیرتره. من یا که تو برو یکی باید ویش تو بوده چونه اینها تو چه لپکای تو تو برو ببین. خود هر دیساد یه ندا مروی نیت آتش نبید نیت آن دیش نبید ولی تم نون تست دکتر نیت آن دیش نبید که از دبوبم دایی سر بکرد میش بوم بینتم. هنگی آماد جی خود گرید. اف صداقه و اف خیره نه ربوال عالمی جلب اب کرد. و احد ایند من نعمة تجزا و تجزا ویداره. يعني كأسي أمي أبي باشيا قد قال تكذيت وجب بيعه نه أنت أول كأسي دبوبين إلا بده إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى برشة منيا ابتغاء يعني شه اه يعني دخازوي طلبوي أو وجه ربه الأعلى منيا رب يخشى الخلكه ورازبكه منيا الأعلى أبي كيا إيه بلند شيء بلنده ولكن لماذا يجب ان يكون يعني بذاته ونيا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون وهم من يكون هناك من يكون هناك من رب العالمين من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك ها هو تفسيره قالك أي بقى؟ ماخذ الدعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه.